سُورَهُ وَالْكِتَابَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ زَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْبِيَهُمْ سَبِيلًا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 ايا يتبغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفروا بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم